أي على الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا أرض دكّا دكّا دكّا و ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجنة وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أن يتغى النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيا، ارجعي إلى ربك راضيا مرضيا، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أي على الصلاة. الارض دك دك كلا إذا دكت الارض دك دك وجاء ربك وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صف. وجئ أيوم بجهنم وجئ أيوم عيد يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان, يومئذ يتذكر الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي, لحياتي في الله, الله يعذب عذابه أحد فيومئذ يومئذ الله يعذب عذابه احد ولا يوثق وطاقه احد يا ايته من نفس مطمئنه ارجعي الى ربك راضيه ارجعي الى ربك راضيه مرضية. فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي جنتي سبحانك لا إله لنا سواك فندعوه سبحانك لا إله لنا سوى كف ولا حاكم غيرك فنرجوه فإلى من رفع الشكوى فإلى من نرفع الشكوى وأنت السميع العليم اللهم قد زللت في بعضنا عن سبيلك الأقدام وقد غرق بعضنا في لجج المعاصي والآثام وكلنا وكلنا مقرون بالإساءة وكلنا مقرون مقرون بالذنوب اللهم فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكتب لنا رضوانك